فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 فلا تقاتلون قوما كثؤ أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أئل استحفوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم ثم مدبرين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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامي ماذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموالا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون نافقه في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم الى الامر ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 إلا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنِينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحذفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك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 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كاريون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لَلَّوَالَّوَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِذُكَفِ الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوْ مِنْهَا رَضُوْ وَإِنْ لَمْ يُعْطُوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم كوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم اللَّهُ عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 ما اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِخُرُوجِكَ فَلَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُونِي مَعَ عَدُوٍّ إِنْ كُنْتُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَلَمْ مَرَّةٍ فَتَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ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 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف واتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مقرما ويتربص بكم الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأوصار والذين تبعون بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهاق قاودين في غا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 وقول يعملون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوبوا عليه والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإندين والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضا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 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله